زاج من شرب الجنحا وبها الليل طير الاقصاء آه آه هيا هي نال الله يا طير الزاجل شرب ذل جنحا وباء الليل طير وحف الاقصى و الرسول العدنان نورت مكه بنورو كل الاكوان وفاحت الجنه بعطر ومال الريحان يتغنى باسم محمد محمد ويرقص راقص النشوى وهاله قبل انكساف وتهاجر رساله عندي رساله والمدينه العنوان مشتاق تا جروحي وقلبي صاير نيران يا يا الله من مال الله لما لما انت السلطان وزيدت التربا اسمع اسمع الله يا وسع <تصفيق> لما ال... لما تنوصل طاب اوذيك التربان ايحسنت laman lama lama جبل الخضرة انثر ورد والوان